اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و منها زوجها وَخَلَقَ قَوْمَنَ دَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم رقيبا وَآتُوا اليَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ سُوءًا كَبِيرًا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 ان حِسْبُ الله لا تَعْدِلوا فواحدا او ما برق ايما ذلك ادنى ان لا تعولوا واتم نساء اصدق قتيل منشلا ان قَيَدْنَا لَكُم عن شيء مِّنْهُ نَصْرًا سَتَكُونُونَ مُهَنَّئِينَ أَمْ مَرِيرًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَن يَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ وَإِذَا مَسَّنَا الضُّرُّ نَصَّرَنَا وَإِذَا مَا غَشَّاهُمْ قَوْمٌ قُلْنَا إِنَّا لَكُمْ مُسْتَنصِرُونَ فَأَجْلَبُوا إِلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ وَنَأْتِيكُم مَاءً صَافِياً وَبِذَاراً أَنِيَّةً يَتْبَعُ وَمَن كان غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كان فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حصيبا لنجان نصيبهم اتركا والدا و الاقربون ولليثائقيب مما ترك الوالدان والاقربون ولليثائقيب لا تَرَكَنْ وَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّنْ وَجَدْتَ مِنْ مَغْرِبٍ أَوْ قَصْرٍ نَخِيبًا مِنَ الصُّبَا وَإِذَا حَضَرَ الْكُتُبَ فِيهِ قُولُوا قَدْ عَلِمْنَا وَمَسَاكِنَ صَرْحَتُهُمْ وَيُخَلِّفُ الَّذِينَ لَا يُؤْتَرَقُونَ قَوْمًا ذِيَّاتٌ يَعْمَى عَنْ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهُ وَلْيَقُولِ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ أَمْوَالًا لَّيَسَٰمُونَمَا إِنَّمَا في ٱلْمُسِيمُ قَوْلُهُ انما يحكم راتنا دون منا وسيظلون نار يخيفون مصي اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فانكم من ساقه وقسمت ايصالهم تلكاماتا وهن كانت واحده فلهم ولابو لكل واحد منهم ثلث مما ترك ان كان له ولد فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثٌ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَجَاوٌ فَلَهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ مِثْلُ أُمِّهِ فَلَهُ بُضُ لِمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ادباكم وادماؤكم لا تجدوا هنا ايهم اقرب لكم نسعا فريضا منه الله ان الله كان عليما حكيما وَلَكِنْ مَتَى تَرَكَ أَزْوَاجُكُم إِلَّا أَنْ لن يَكُنْ لَهُمْ مِنْهُ رَغَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّجُلُ مَا تَرَكْنَا مِنْ دَهْرٍ وَقِنَاتٍ يُوصِينَا بِهَا أَوْ دَيْنٌ قَرَالُوا إِنَّ الرُّجُلَ وَاَسْتَوَوْا اِلَّا مَنْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّصِيبُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ من وَلَا تَقُولَنَّ لِأُمِّكَ أُفٍّ وَلَا تَقُلْ لَهُنَّ أُفٍّ وَاخْضَعْ لَهُنَّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ رَبِّكَ فَأَتْمِمْ مَا قَطَعْتَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّهُ يَرَىٰ كُلَّ شَيْءٍ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا وَيُذِكِّرُنَا رَائِدًا فِيهَا وَلَمْ يُعذَابُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُومُ مِنْ نَفْسِ الْبُنُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الموت, الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ مَثْبِلا وَلَدانٌ يَأْتِيَانِ مِنكُمْ فَأَوُوا إِلَيْهِمَا فَإِنْ تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثم يتوبون, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ تَعَالَى وَلَهُ الْعُلُوُّ وَالْعَظِيمُ وَكَانَ هُوَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ وَإِنْ ثَبَتَ الْأَنَّ عَلَى الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ خَافِضَةُ اِلَى أَن تَحْسَبَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَيْنَا يا ايها الذين امنوا لا يحرم عليكم ان شركوا النساء اقرنا ولا تعذبوا من تظلموا ببعض ما اقمتم من مِنَ الذَّفَاحِشَةِ دَيْنَمَه وَعَاشُوا مِنَ الذُّنُوبِ فَإِن كَرِهْتُم مَّتْعًا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَإِن كُنْتَ تَرَى شَيْئًا وَيَجْعَلُهُ اللَّهُ فيه خيراً كثيراً فِي خَيْرٍ فَكُنْ سَكِينًا وَإِن أَرَدْتَ مُسْتَبْدَلًا دُونَ جِنٍّ مَا كَانَ جُودِي وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفْقًا فَلاَ تَأْخُذُ مِنْ شَيْءٍ هَذَا قَنُونٌ بِكَانُوا وَإِنَّ الْمُدِينَا وَسَتَفْتَخُذُونَهُ وَقَدْ أَضْغَضَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ نِفَاقًا وَالْوَا وَلَا تَنكِحُوا مَا رَكَحَ عَبْدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ورزقنا عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم والاتم اربعكم واخواتكم من رمضان واخواتكم من الرمات وانهاك الفلاحكم ورباككم الذين في صدوركم وَرَبّ الْبَاقِيَاتِ الصَّلَاةِ وَالنَّافِلَاتِ لَكُمْ رَبُّكُمْ لَذِكْرُكُمْ لَذِكْرُكُمْ لَذِكْرُكُمْ لَذِكْرُكُمْ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِ فَمَا لَنَا عَلَيْكُم مِّن حِمَارٍ وَحَلاَئِقُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا دَيْنًا إلا أَفْإِن مَّا قَبِلْتُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُسْفِنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَمْ يَمْلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِكَاكًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ الْأَمَانَةِ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مسافحين فَمَنِ اسْتَنصَرَ مِنَ اللَّهِ فَهُوَ كَافٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَيَّلًا أَيْمَنًا فِتْحَالَ مَصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِمَّا مَلَكَتْ أيمانكم والله اعلم بأي ما لكم دعمكم من من بعد بنفثهم من باذن اهلنا وااتهم بالمعروف محطنا مُصَنَّاتٍ غَيْرَ مُسْتَحَاحِكُمْ وَلَا مُسْتَخْبَثَاتِ أَحْضَانٍ فَإِذَا رَأْسُمَّ نَّسَ إِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ عَلَى مَا على عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ عَنَتِينْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غفور رَحِيمٌ وَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُسَلِّمُوا السَّلَامَ وَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ والله مُرِيدٌ أَن يَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مِثْلَ نَاقَةٍ يَكَادُ عَلَيْهَا الْغَشَىٰ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا, إلا ان تكون تجاره عند تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَنَا رَحِيمًا وَمَن يَسْعَ عَنكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِمُهُ رَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنَّ تَجُوبُ ثَنِيبُ كَبَائِرَ مَا تَهُمُّنَّ عَنْهُ نَكَفُّ عَنْكُمْ تَكفُّ عَنْكُمْ ذَنِيَاتِكُمْ نَكَفُّ عَنْكُمْ ذَنِيَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَثْمَنُ لَهُمَا أَضَلَّ اللَّهُ بِهِ بعضكم على بعض يَا لِلَّذِي لَنُطِيبَ مِنَّا نَسْتَسْقِي وَلِلنِّسَاءِ نُطِيبُ مِمَّا تَسْتَسْقِي وَأَمِنَ مَا هُمْ فَضْلِي إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلَ مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَاةً لِّشَأْنٍ شَهِيدًا أَرْجَعَ الْقَوْمَ وَيَمُون عَلَيْهِمْ نِكَالًا إِنَّا صَبَّنَا اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِنَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَالِهِمْ وَقَائِمَاتٌ فَاتِنَاتٌ حَاشَوَاتٌ لَّهُنَّ وَلِبَدِنَا حِصْنًا الله تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِيبُهُنَّ إِن وَجَدْنَ فِيهِنَّ مُضَاجِعَ يَضْرِبْنَ فإن أطعنا ثلاثة عليهم مسبيلا إن الله مكان عليا من كبير وان في شقاق بين ما تبع حكم من اهل وحكم من اهلها تَطَاوُكَ فَكَمَنٌ مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا وَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا غَنَمًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالنِّسَاءِ وَبِالْغَارِمِ وَالْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَبِالسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الله اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ سَالِمَ ثَقُوْرَا الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ وَيَخْرُجُوْنَ لَا سَبِيْلَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا عَنَّى اللهُ مِنْ رَبِّ وَاعْتَبْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مهينا والذين ينفقون اموالهم رياء من الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساقرنا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 وَإِنَّ صَاحِبَتَيْنِ يُضَاعِفُهَا وَيَكُنْ لَدَيْهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ لَكَيْ نُفَائِدَ إِنَّا جِئْنَا بِكُلِّ أَمْرٍ مُّكِينٍ لِّشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِتَعَالَىٰ أُولَٰئِكَ شُهَدَاءُ يَوْمَئِذٍ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَرَّ وَسُوءُ يَوْمِئِذٍ وَسَوَادُهُ الْأَرْضِ لَا تُصَنَّعُ وَبِهِمْ الْأَرْضُ وَلَا يَسْتَمِعُونَ وَحَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِدًا حَتَّى تَوَكَّلُوا وَإِن كُنتُم أَعْمَى عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيُقِمْ نَوَافِلَ إِن كُنتُمْ عَنْهَا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّكُمْ مِمَّا من لَا يَعْلَمُونَ أَفَلَمْ تَكُنْ تَدْرُونَ أَوَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مَثَلًا أَفَلَمْ تَكُنْ تَجِدُ مَا أَنْتَ كَيَمًا مُصْعِدًا طَالِبًا فَتَحُودُ بِجُنُوبِكَ وَأَيْدِيكُم إِنَّ اللَّهَ كان عفوا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن يُضِلُّوا مَن يَشْتَرِي الضَّلَالَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَحْوَالِهِمْ وَكَفَى اللَّهُ وَلِيًّا وَكَفَى بالله مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ نَعْمَعُ وَعَطِينَا وَاسْمَعُ وَيُرْسَمُعُ وَاسْمَعُ غَيْرَ مَسْمَعٍ, مسمع وَرَأَيْنَا لَن يَمُنَّنَّ بَأْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا في الدين وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُوا وَنُبَذَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَلَٰكِنَّ عَدُوَّكَ حَبِيرٌ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَمْ نَكُذِّبُ وَجْهَهَا فَنُرَدُّهَا فَنُعَذِّبُهَا عَلَىٰ آدْمُ وَحَام وَلِلعَالَمِ كَمَالُ عِنْدَ اللهِ أَحَاطَ بِالْكُلِّ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللهَ لَا يُغِيرُ أُمَّةً حَتَّى تُغِيرَ نَفْسُهَا وَيَرْجُمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ومن يشرك بِاللَّهِ صَبَّتِ الصَّرَاخَ اسْمَ ألم أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَأْتُونَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالشَّيَاطِينَ وَمُرَ كَيْفَ يَسْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكِبَرَ وَكِتَابَهُ إِثْمًا بِمَا أَلَمْ تَمْحِهِ لَهُمْ نُذُرٌ قِيلاً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالْكُفْرُ يَفُونُونَ وَيَقُولُونَ مَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يُعَنِّيَ الْعَذَابَ فَلَن يُنْجِيَهُ مِنَ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُقْتَلُونَ مَا هُمْ قِيرَاءَ أَمْ يَحْسُدُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ النُّبُوَّةِ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنَّهُم مَّن كَفَرَ بِهِ وَكَفَى بِجَنَّاتِنَا مَصِيرًا ان الذين كفروا باياتنا سوف نسلهم نارا سوف نسلهم نارا كلما نجد جرودهم بدلناهم ذنوبا ولرهم يذوق العذاب ان الله كان عزيزا حكيما وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ مِنَ الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَاِن يُنْفِقُوْا فَاِنَّمَا يُنْفِقُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَذٰلِكَ هُمْ يُؤْمِنُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمَانٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وانامر منكم اِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا بِلَىٰ إِلَيْكَ وَمَا نَحْنُ بِقَادِرِينَ قَدْ كَرِهُوا ۚ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَىٰ ظَالِمٍ مِنْهُمْ أَن يَصْغُرُوا وَرِيلُ الْمُشْرِكُونَ أَن نُبْلِمَ مِن ضَلَالٍ دَائِبَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَن شَفَاذُبَا فَإِنْ سَأَلْنَا أَصَابَتْكُمُ الْمُصِيبَةُ بِمَا قَضَتْ أَيْدِينَا كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ثُمَّ مَجَاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا دانوا وتوثيق اولئك الذين يعلمون ما في قلوبهم فاعلم عن علم وكلهم رائع ايمان من واهم وكلهم في اتقي قولا دليلا وما ارسلنا رسولا الا ليطاع به الله وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَنْتَقَمُوا لَأَتَوْا عَلَيْهِ بِسَيْفٍ أَوْ كَفَّ لَهُمْ وَسَخَّرَ لَهُمُ الرِّيحَ مُصِيلًا وَجَعَلَ لَهُمْ تَجَاوِزًا وَبَرًّا حِلًّا سَلَامٌ رَبِّكَ لَنَسْتَنِيمَنَّ حَتَّى يُحكِّمُوكَ فِينَا شَجَرٌ بَيْنَهُمُ قُمْ مَلَكِبِ مِنْ فَشَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلِمُ مُتَّكِلًا وَلَوْ أَنَّ مَا قَضَيْتَ ولو أنا كتبنا عَلَيْهِمْ أَنِ الْقَتْلُ أَن تُفَتَّكُم أَوْ يُخْرَجُ مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّ فَعَلِمَ أَنَّ مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَكذَبَتْ بِهِ كِتَابَ وَحِيدٍ آتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ عليهم من النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَاقَ بِهِمْ أُلَٰئِكَ إِن كُنْتُمْ قَامَ ذَٰلِكَ قَضَاءٌ مِّنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَفِظُوا حُفَاظَكُمْ ۖ سَأَكُونُ وَإِنَّ مِنكُم لَمَن يَبْغِ أَمَنًا وَإِنَّ مِنكُم لَمَن يَبْغِ أَمَنًا فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ طَيِّبَةٌ طَابَ عَمَلُ أَمَّنَ عَمِلَ وَمَنْ يَئِن لَمْ أَقِمْ نَعْمَ عَمَلًا وَلَئِنْ أَطَاعُكُمْ لَتَضِلُّنَّ مِنَ اللَّهِ مَا يَقُولُونَ لَكُونَنَّ مِنكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ يَا لَيْتَنِي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 الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَامُوا فِي سَبِيلِ في ۚ فَأُولَٰئِكَ والذين تفروا يقاتلون في سبيل الله فيقاتلون اولياء الشيطان ان كان الشيطان كان ضعيفا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا وَيُرِيدُونَ أَن يُصِيبُوا اللَّهَ بِالْمَكِيدَةِ وَسَيُصِيبُونَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكِيدُونَ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 إِنَّ <متاع> دُنْيَا طَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلْمُسْتَقَامَةِ فَلَا تُظْلَمُونَ فَتِلْكَ اينما تكونون يدرككم الموت ورايكم في مورد شيده وان ان تثبهم حسنا يطول هدي من عند الله وان ان تثبهم اسو يطول من عند بِكُلِّ كل مِنَ عند اللَّهِ كَمَا لَهَا أُولَئِكَ القَوْمُ لَا نَكَادُونَ يَفْهَمُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَتْكَ من حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلَ مَا كَانَ مِنَ النَّاسِ رَسُولًا وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا دَارَءُوا مِن عِنْدِكَ تَبَنَّىكَ قَوْمٌ اخْتَتَمَ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُونَ والله يَكْتُمُ مَا يُبْدُونَ وَيُعْلِمُ مَا فِي الْمُتَوَاتِي وَعَنَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ وَجَعَلَ اللَّهُ لَنَا أَسْلَامَةَ وَلَوْ كان عِندَهُمْ عِلْمٌ بِاللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ تَثْبِيتًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَلَا هُمْ بِهِ مُدْرِكُونَ وَلَهُ رَدُّ مُلْقَى وَمَا جَعَلْنَا لِسَبْعٍ شَيْطاناَ اِلَّا قَائِنًا ثَقَاتِفٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِلَىٰ كُلِّ نَبِيٍّ أَمْرُ رَبِّهِ إِلَّا عَسَى وَمَا أَنِيَ تَكفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً تَنزِيلٌ فَيَكُنْ لَهُ كِسَنٌ مِّنَ النَّارِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُزّيتُم بِفَحْيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِمَّا أُمِرْتُمْ ان الله كان على كل شيء حسبا اللهم لا نؤمن الا به لا يدع عنه الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا مَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَسَرُّوا أَن تَهْدُوا مِن أَضَلُّوا اللَّه وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا وَإِن لَّوْ تَدْخُلُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً فَرَأَيْتَ الَّذِينَ اسْتَخَفُّوا مِنْهُمْ أَوْ لِيَأْحَدٌ يَنَاجِيهُ فِي سِرٍّ مَّا لَئِن تَوَلَّوْا لَأَخَذُوهُمْ وَقُتِلُوا مِنْ رَأَيْتَ اتَّخَذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ غَاؤُواكُمْ حَتَّىٰ يَقَاتِلُكُمْ أَوْ قَاتَلَ الْقَوْمَ وَلَهُمُ السَّلَامُ اللهم لتقموا علينا فلقاتلوهم فإني اعتزلكم فلم يطعنكم وأنقو إليكم ولما كما جعل الله لكم عليهم خديا يَجْهَدُونَ آخَرِينَ لَيُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكَ وَيَعْمَمُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا عَذَابًا إِنَّ الْفِتْنَةَ أُكْثُفُ فِيهَا فَإِلَّا يَعْتَزِلُوكَ وَيُنَادُوكَ إِلَيْهِمُ السَّلَامُ وَيَطُّ وَيَقْتُلُونَ أَيَامًا فَقْدُهُمْ وَقَتْلُهُمْ مِنْ حَيْثُ كَفِسْتُمُ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ أَتَى مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَجِيئَةٌ مُسَلَّمًا وَجِيئَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا إِنَّ اللَّهَ اِن كَانَ مِن قَوْمٍ نَاعِدُونَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ ربنا صل وسلمت غنا اهدني وتحرير وقضى من مؤمنه دم من يجد سقيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما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 وَلَغَيۡبَ مَنۡهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ بَرَزَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَتُدْخِلُونَ اتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام نفسؤنون عرضا حياة الدنيا عند الله ظالم وكثير كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذِهِلَنَّ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ فِي الْبِلَادِ وَكُنْ لَهُ وَعْدُ اللَّهِ حَقًّا وَطِبَ عَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَرْحَمَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَسْوِسُ فِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَالُوا إِنَّا كن مُسْتَمْعِينَ فِي الْأَمْرِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أرض اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ دَهْرًا وَسَاءَ مَصِيرًا إِلَّا الْمُتَّقِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْإِنْسِاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَهُ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلَنَا فَأُولَئِكَ عَصَوْا اللَّهَ أَن يُعْفُوا عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّحِيمًا وَمَن هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ في الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ ومن يخرج من بيته هادرا الى الله ورسوله ان خير من يدرك الموت فمن يدرك الموت فقد وقع اجره عند الله واتقوا الله حق تقاته وَإِذَا مَرِقْتَ بِالْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرَ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِنْ خِفْتُمْ أَن, أن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مِّن قَبْلُ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ قَائِمًا إِذَا تَجَدَّدَ فَيَكُونُونَ وَائِتًا وَانْكَسِطَاءَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا وَانْكَسِطَاءَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَكُمْ وَيَأْكُلُوا حِرْمًا وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ تَفَرَّعُوا مُتَغَافِلُونَ عَنِ أَصْلِحَتِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ لَيْلَةَ وَاحِدَةٍ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ لَكُمْ أَذًى مِنَ النِّسَاءِ نَقْرًا أَوْ كُنْتُمْ مَرْضًا أَوْ يُؤَنِّبُكُمُ النَّارُ أَن تُضِلُّوا أَسْلِحَتَكُمْ وَقَدْ جَاءَ حَذَرٌ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَمْشُوا فِي الْأَرْضِ مُتَخَالِفِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْتَهُوا عَنِ الصَّلَاةِ إِنَّ الضَّلَالَةَ كَانَتْ عَظِيمًا لِلْمُؤْمِنِينَ كَذَبًا مِّنَ الْكِتَابِ وَلَا تَهِنُوا فِي الْفِغَاءِ قَوْمٌ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فإنهم تَكُونُ كَأَنَّهُمْ نائمون فَإِنَّهُ يُلْقِنُ كَمَا تَأَمَّمُونَ وَتَرَيُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يُرْضِينِي وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ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 وَمَا هُمْ بِبَنَيْتُ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْمِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَآمَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ يا من تنعم من حلات الدنيا فمن يجادل الله عليا يوما في يومه من لي اتو الله ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكتسب اثما انما يكتسبه على نفسه إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمَنْ يَسْلُخْ خِطْأً أَوْ إِثْمًا فَمَا يَغْلِبْهُ بَلِ ٱلَّذِي يغْلِبُ ٱلذَّنْبَ أَرَأَيْتَ مَنِ ٱسْتَكْمَلَ بِذَنبٍ وَإِثْمٍ مُّبِينٍ وَلَوْلا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَنَّ نَقَصَتْ مِنْهُمْ أَلَّ يضلَّنَّكَ وَمَا يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ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 يا فِرْقَةَ كَثِيرٌ مجواه إلا مَّنْ مَجْرَاهُ كُلَّمَا أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَنَا ومن يفعل ذلك بكبرا ان ربك الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَهُ مَا تَوَلَّى وَنُصِرَ جَمْعَنَا وَثَأَ اسْتَنصِرُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْزِي مَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيُؤَخِّرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مَن يَشَاءُ وَمَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آΜΑً فَوَيَدْعُونَ إِلَٰهُ إِلَّا اللَّه وَإِن نَعْلَمُ اللَّه وَقَالَ لَا أَسْتَخْفِي لَنَا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّسْقُومًا وَلَا أُبِي لَنَّهُمْ وَلَهُمْ مَنِّيًّا نَّهُمْ وَلَا آمِرًا نَّهُمْ فَلَيُبْتَثَنَّكُمْ مَّا عَذَابَ الْهَامِ وَلَا وَلَا أَمْرَ لَنَا مُنْفَرِدًا يُرِيدُ مِن خَلْقِ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا دُونَ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمُ الْمُنْـٰفِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَمَا يَعِدُهُمُ وَلَائكَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَمْدُودَةٌ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ, فندخلهم جنات سجري مِّنْ تَحْتِهَا نَهَرٌ يا سقيها الانهار طال ديننا ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيله ليس بامان ابنكم ولا امان اهل كتاب من يعمل سوء ولا مَن يُذْكِرِ اللَّهَ وَلَا يَجْذُلُهُ مِمَّا دَخَلَ وَالْيَمِينِ وَلَا نَقِيرًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيرًا وَيَسْتَفْتُونَكَ كَأَنَّكَ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 وَتَرْمُونَ أن تَمْنَحُوا مِنَ الْمُصَّدَّقَاتِ مِنَ الْمُندَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنَّ نَاءَةَ الْخَافِتَيْنِ لَعَنَا دُبُرَهَا نُسُوءًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جِنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جِنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيِن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا فَالْحَاقُّ وَالصُّلْحُ وَإِنَّهُ لَتُشْكِلُ وَتَسْتَقِفُ إِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَدْرُوْنَ كَلٌّ وَإِن تَصْرِفُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحُورًا وَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّطْ طَاغٍ اللَّهُ كُلَّمْ شَاسِمٌ وَكَانَ الله وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ النَّاسِ السَّمَاوَاتُ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَا قَانِعُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَمَتَّقُوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا وَإِنَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ قَدَّرَ لَكُمْ مِنْهُ مَرَاكِبَ لِتَسْتَوُوا عَلَيْهَا وَقَدَّرَ لَكُمْ مِنْهُ رِزْقًا وَقَدَّرَ لَكُمْ مِنْهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 وبينكم ولو على ان فتكم او الوالدا مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ الْأَوْفَى فَأَوْفِ لِأَوْلَادِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَن يكن رمياً أو فقيراً فلا تَعْدِلُوا وَإِنْ تَمْنُوا أَوْ تُقْسِطُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الذي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عِيسَى ذَلِكُمْ بسم الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضللنا عنده انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَفَرُوا فَلَا آمِنٌ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَزَّادُ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ يُغْفِرُ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا نَشْرٌ مُنَافِقِينَ بِأَنَّهُمْ مَعَ غَادٍ أَلِيمًا الذين يستخفون الكافرون واولياءهم دون المؤمنين اردت ترون عندما بالعزه فان العزه لله جميعا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ في كِتَابًا فِيهِ آيَاتٌ أَنذَرْتُمْ بِهَا وَيَسْتَهْزَؤُونَ بِهَا فلا تقعدوا, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِلَى اللَّهِ مِن نَّكْلُكُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي الذين يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كان لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَادِرٌ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ولم نعقم من المذنبين الله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجد على الله متكلينا على المؤمن من إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعٌ وَإِذَا طَأْمُ إِلَى الْفَضْلِ طَأْمُهُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ ناس ولا ينسرون الله الا خليله مذبذبين بين ذلك لا الى ما هنا ولا هنانانا ومن يظلم لنا فلن فَجَعَلُوا لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً إِنْ كُنْتُمْ انَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاحْتَسَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ, فأولئك بالْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لا يحب الله الجهر بالسوء ان القول الا من وكان الله جميعا عليما ان تمدحوا خيرا او تذموه او تعفوا عن سوء ان الله كان عفوا قديرا مِنَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ, ويريدون أَن يَسْتَفِزُّوهُ مِن ذَلِكَ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ مُنْكَثِرُونَ حَقًّا وَاعْتَبَدَ مَا لَا يَكُونُ عَذَابًا لِّلْمُهِينِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ هُمْ سَوْفَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن نُّنَزِّلَ عَلَيْكَ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَالَ سَالُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِن ذَٰلِكَ قَالُوا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ فَقَتَلَهُمُ الْجَمِيعَ ثُمَّ اتَّخَذُوا عِجْلًا مِنْ بَعْدِ مَا دَاءُوا فَالَسَمُ البَيِنَةُ فَعَهَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى وَرَفَعْنَا صَوْتَنَا صَوْتًا مُّضِيرًا بِسَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ فَجَدُّوا وَقُلْنَا لا لَا في فِالسَّبَ وَقُلِ الْمَاءُ طَهُورٌ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ أَنْ تَطْهُرُوا وَمِنَ الْأَرْضِ رِزْقُهَا طَيِّبٌ وَمَا يَرْزُقُكُم مِّنَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكَنُّ وَقُلْ مَن أَن يُنَذِّرُ مِنَ الْأَغْرَارِ حَقٌّ وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا هُمْ بَلْ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِتَسْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ وَطَاوَلُ مِنْ إِنَاقَتِهَا الْمَثْنَى عِندَن مَرّ يَوْمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوا وَنَاقَتُهُمْ وَمَا, وما طَلَبُوا وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شِقَاقٍ مِنْهُ مَلَأٌ مِّنْهُ مِنَ النَّعِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَتَلُوهُمُ الْيَمَامَةَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَرَفَعْنَاهُمْ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَمُؤْمِنٌ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ وَيُصَدِّقُ مَنْ كَذَّبَ بِاللَّهِ كَثِيرًا وَأَحْدِثُ مُرْدًا وَقَدْ لَمْهُ عَنِ اسْمِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالظَّلِ وَأَحْتَجُّ مَا لِكَافِلِينَ مِنْهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَالْمُقْتُولُونَ الذَّكَاةُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ فَنُخْتِيمُ أَمْرَنَا إِنَّا أَنْهَيْنَا إِلَيْكَ سَمْعًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَعِيسَى وَأَنبِيَاءَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ جَذْرًا وَرُسُلًا قَدْ قَضَفْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ طَغَرٍ وَرُسُلًا لَمْ نَقْطِعْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى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 إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ مُنْظِرًا لَّهُمْ وَلَا نَاصِرًا لَّهُمْ إِلَّا قَنطَرًا مِّنَنَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذلك على اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لكم وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته انقامها الى مريم وروح منه وقالوا بالله رسول ولا تقولوا سلاما انتم خير لكم إنما الله إله واحد ان الله لا اله الا هو احسانه وان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا مَن يَسْتَغْنِ كَمَا يَسْفِكُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَن نَّلَاهُ آيَةُ الْمُقَرَّبِينَ وَمَن يَسَنَّ كَانَ نَادًا دَثِيمًا وَيَسْتَكْبِرُ فَيُسْجَرُهُ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُبَشِّرُهُم بِجَنَّةٍ وَمَغْفِرَةٍ وَيُذِيقُهُم مِّن عَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَسَوْفَ يُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم ولا يجدون لهم من دون الله وليا وناصرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانذركم نارا يُسْلِمُ في رَحْمَتِهِ وَهُدًى وَيَهْدِ مِنْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَكْتَسُونَهُ وَلِلَّهِ مُسْتِيقُونَ فِي الْكَلَامِ إِنَّمَا الْمَلَكُ لَيَسْتَمِعُونَ وَلَهُنَّ أُذُنٌ فَلَهُمْ أُبْصَارٌ فَلَا يَسْمَعُونَ إِلَّا كَلِمَةَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّمَّا وَلَدَ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا نَصِيبٌ ثَانٍ مِّمَّا تَرَكْت وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُهُ وَهُوَ لَكُمْ أَن تَصْبِرُوا وَوَاللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أيُّبنِ أخوة الكرام في سناه إلى هذا الشريف ولعقدكم في باب مِنْ سِيرَةِ النَّائِبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرَ تَنِيبُ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ لَمَّا تَوَفَّنِي كُنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ